أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِذْكَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّ 124. فنظر نظرة في النجوم 125. فقال إني سقيم 126. فتولوا عنه مدبرين 127. فراغ إلى فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون 129. 114. فأقبلوا إليه يزفون 115. قال أتعبدون ما تنحتون 116. والله خلقكم وما تعملون 117. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 118. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 111. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 112. رب هب لي من الصالحين 113. فبشرناه بغلام حليم 114. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 114. وقال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 115. فلما أسلما وتله للجبين 116. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَجَيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ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 سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين